جادر جادر جادر. مش قاعد على بعضك ليه؟ دي بصراحة أول مرة أسافر بالطيارة ها بكرة تتعود بكرة؟ وإحنا حنفضل في الطيارة لحد بكرة؟ قصد يعني وإحنا حنسافر تاني؟ أي واحتمال ربنا نصدر طيب <تصفيق> ايه؟ ايه ده؟ ممنوع أنهم في... لا مش ممنوع بس إن غير. أنا تفضل طول اليوم اللي إحنا مقضينهم في شربة خلا ومفتحة وقد كده وهكما تبط في الحملة حاضر نقتل حد في شرم وندخل حم بقول لك أنا حاسة إن اللون الأغدر كتير زاين أنا عايزة بص الإعلان شكله هادي قوي زاد عن نزوم <تصفيق> طيب ماهو إحنا بنعلن عن قرية اسمها الراحة والحقيقة قادش بالوقتي مش هيحصل كم. طب ما تتأخرش أوكي تحبي تيجي معايا؟ هاب ابن حلال يخطف الطيارة ويخلصني من الست دي <تصفيق> عارف أنا زعلانة ليه؟ أتقديم في بيتك واتنسح بكرامتي الأرض طيب بس إيه دي إيه دي تحبي أصالحك بيه بنفسك يا دودو. طب ايه رأيك ما تيجي تفطري معي انا الفيلا دي مستحيل ادخلها تاني شوفتي يبقى انت اكيد لسه زعلان يا دودو انا مش عايز مشاكل مع مروة مروة سفرت شرم الشيخ وحاتيه كمان يومين يا سلام ما هل مرة اللي فاتت كانت مسافرة دبي وطبت علينا فجأة بص انا عندك طرح إيه رأيك؟ نعمل ديوز في أي قتير لا أنا بقى عندي فكرة أروش من كده بكتير إحنا نروح العين السخنة عندي شاء ليه هناك تحفة تحفة قوليلي أنت روحتيها قبل كده؟ لا للأسف أنا ما رحتش الهوت آي خالص. خلاص يا حلوة أنا حوريك الهوت آي والرد آي قصدي حوريك العين السخنة أيوة يا غادة قوليلي أخبار بابا إيه؟ انكل عبد الرحمن قفل الموبايل. الله طب روح له الفيلا. ما انا روحت وعم السيد قالي انه خرج من شوية. وبعدين يا غدا انت كده بتقلقيني. ما يمكن راح لحد من صحابه. طب وبيقى الموبايل ليه? انت اول ما تخلصي شغلك تطيري على الفيلا. واول ما تعرفي حاجة عن بابا تطمينيني على طول. اوكي. وليلي اخبار عايش ايه? عايش مين? عايش الغندور زملنا اللي معاك. عادي عادي. يلا سلام. <تصفيق> صباح الخير يا عبد الله اتفضل صباح الفل والياسمين والنور يا عيون عبد الله يوه ما تركز بقى في يا زهره انت مقيره مني ولا ايه ده احنا ما شفناش بعض من يجي سنة يا سيدي انا مش زهرة انا ياسمين ولما انت مش زهره واقفه تتحددي معايا ليه فسحي من وشي يا خالتي يا خالتي رائفه الحمد لله على يا عبد الله جيت ميته يا دوب لسه واصل حالا. وعمل إيه في شغلك يا عبد الله إيه؟ شغلان إيه؟ <ه> الحمد لله <ه> الحمد لله <ه يعد الله> إيه يا عبد الله أنت بتعلي صوتك كده ليه يا ولدي من زكاوته فاكر أن زهرة هنا بيسمعها عشان تطلع ويقعد يسب لها بعينيه. اتحشم يا وردة عيبك ده ما قولنا اسمي يا سمين خلقتولي أم زهرة فين يا خالتي؟ خرجت من بدري رحت تاخد اسمها اسماعيه اسماعيه ده كرسو كمبيوتر كرسو كمبيوتر ايو ايو وده لازمت وايه هي ناوية تشتغل امال هتعود لك في البيت يعني من البت دي يا خلتي انا عارفة اه واحدة فيهم وخلاص يعني كان لازم تجيبي ثلاثة واقم يا خالتي واحنا نغسين لخمة افتح الباب يا يا خليك انتي اكيد زهرة عايز اعمل لها مفاجئة إزايك يا عبدالله؟ إيه مالك؟ واقف متصرع على الباب كده ليه؟ أصلك وحشتيني جو يا زهرة. ياختي أنا وردة. وأنا هفسخ الخطوبة دي <مصفيق> ألو مين ماي؟ أيوة أنا عايش بتزاع كده ليه؟ وبعدين من تل ما تتصلي يا بابا؟ برضو بابا. <أه>، يا بابا يا بابا. وصلت شر الشيخ بالسلامة. أيوة أيوة الحمد لله. اوعى يا عايش تقل عقلك وتبص كده لا كده من ساعة ما وصلت وانا في اجتماعات يا قاعد متلجح في الاوضه حلو يا شرم الشيخ يا عايش قوي قوي يابا يا سلام لو لو كنت انت عمدة شرم الشيخ دي اه وده كفر ولا بلاش مش الخراب اللي انت قاعد فيها وعمل خانقنا رايح نغري العمودية وشي من ما غري ليه يعني تفرق ايه شرم عن كفر بطاطه هناك في بحر هنا في ترعه والخضره عندنا منها كثير <تصفيق> طب والوجه الحسن لا فيدي ما اقدرش اضحك عليك احنا عندنا بجر لكن في شرم الستات زي ما بيقول الكتاب وخصوصاً اللي لابسين الميوه الميوه بجطعتين ده وأحياناً الزج السماعة على ودنك الميوه بيبقى جطعة واحدة شفتهم يا عايش شيوه شفتهم يعني لمحتهم كده وأنا معدي حلوين يا أقل حلوين قوي يا أبا طب بقول لك ايه ينفع تاخدلي لقطة في الخباصه كده بالموبايل وتبعتولي مسج اس ام اس ايه بقى الكلام ده انت راجل عمدك قد الدنيا وتجوز ملكه جمال كفر ابو بطاط كان على امك انا ممكن ارمي عليها يمين الطلاق دلوقتي حالا بس اشوف الحتتين يا اله ولا ولا نظره يا يبا يا يبا ألا انت شاب ريوي شاوه أعمل من السفا حلالي انت تعمل رأسك برأسي ألا يا اسمع انك بسيط كده ألا كده فاهم ولا لا بيرو ايه رايك يا بيرو في العين السخنة تجنن تجنن والبحر تحفل طب ايه مش ننزل بقى المياه؟ يوه، ده ننسيت أجيب المايو إيه ده معقول يا بيرو، وإيه حاجة تنسي؟ أنا قلتلك رأيين العين السخنة مش عين الجمل أعمل إيه يا دودو، أنت واخد كل تفكيري، أنا مش عارف أركز خالص خلاص يا بيرو، إحنا نروح المول نشتري أحلى مايول لأحلى بيرو في الدنيا ده فيك يا دودو هيا عايز، أخبرك إيه مع زفت من ساعة ما نزلت من الطيارة وانا واقف على رجلي هي ستة دي ايه. ما بتفصلش رايحين جايين في القرية زي ما يكون ضيع مننا قرش مخروم ده احنا لو هنشترك القرية مش هنعمل كده اصبر يا عايز كلها كان يوم وهترجع مصر اصبر ايه بس ده انا بكلمك وانا واقف في وسط اللوبي وعناي عاملة زي بندول دول الساعة خايف لا تطب عليا في اي وقت وتلاقيني قاعد لا سمح الله تطين عيشتي ما تقلقش مروى بتنام بذلي وبتصحى من زي الفراخ عايش الفرخة جت ايوه ايوه يا استاذة بتكلم مين يا عايش انا اوه كيف صاردي السلام في يا عايش مالك ما تنتب لا ما فيش ده انا كنت مسكن الموبايل عشان يعني كنت هكلمك. كنت هكلمك اشوف اخبارك ايه بقالك عشر دقايق بعيدة عني معلش اصلي في موضوع خاص كده شغلني شوي اه طب طالما موضوع خاص بقى سيبك مع نفسك واروح انام في تنام ايه لسه فاضل ساعة لمعد النوم تعالى وراي اله يا شي بتقول حاجة عايش؟ بقول إلهي يا ربي يسعدك